وقد رأناهم اثنتين عشرة أسفاقا أمما وأوحينا إلى موسى باستسقان قومه أن اضرب عشرة الحجر فبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وقللنا عليهم الغمام وأمسهم عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما وزقناكم وما غلمنا ولكن تَنْكَانُ أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم سكروا هذه القرية وقلوا منها حيث شئتم وقولوا قلوا الباب شددا نغفر لكم خطيئاتكم سنتيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي فيه لهم فأرسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظلمون وَأَسْتَلْمُوا مَعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْأَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانٌ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانٌ يَوْمَ سَبْتِهِمْ فُرَعَوْنَ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْرُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَسْقُوْنَ